وغير المغضوب عليهم ولا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاَ إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاَ ثَقِيلاَ إِنَّ لَشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ في رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ودغميلا Yeah. عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون وسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يومين Um فك يعلم أنك تقوم أننا آخرون يضربون في الأرض يبتون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله مَا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وأتّسّكّت وأقرّوا حسنًا، وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله،, تجدوه عند الله هو صير وأعظم جرّ، واستوفى.